بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه نار وما كتب سيغنى نارا جاف لهب وامرا كوحا مالك الحطب في مما حبل من